عليك اعتمادي في الملمات خالقي فما لي سوى رحماك عند المضايق فكم نعم أوليتني ولطفت بي وكنت مجيري في الخطوب الطوارق ويسرت لي أمري وفرجت كربتي وكم قدم لي صنتها في المزالق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 على مذنب قد تاب توبة صادقي تباركت ربا هاديا وموفقا لمن كان عبدا مخلصا غير